والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم في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 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ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 فالْمُفَصَّلَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَتَّقِ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 واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقس طيو ولا يجري منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 كَلِّ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ قَبْنِ إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنِي عَشَرَ لَقِيبَ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيد فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حفظ مما ذكروا به.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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِكْ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 وما بينهما وإليه مصير. يا أجل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذُكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجل من الذين يخافون أن عم الله عليه مدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون إن كنتم مؤمنين قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمُسرِفون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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 أَرِضْ عَنْهُمْ فَلَيَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ لَكَ وَعْدَهُ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 فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ نَفْسًا بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ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 وقفينا على آثارهم في عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فَاحْكُم بينهم بما أنزل الله ولا تَتَّبِعْ أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليبلّ وكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 فَإِنَّتَ وَلَوْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْ مَالِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 اَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ سَاءَ لَهُمْ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَغْفُلُوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أمين عبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب بُونَهُ اذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَنَهُو اَذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء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 لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين وانتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة واتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقنون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنوا بنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 بل يأذاه مبسوطان يُمْفِقُ كيف يشاء، ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَالِبَ الضَّائِعَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُقْدِنَا رَلِّ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات عباد وله أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم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 التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 لقد أخذنا فقبني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى. أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا قتلو وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشدن الناس يعذو تل الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسم سيسين ورهبانو وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق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 متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كف كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذق وابل أمره عفا الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا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 وَإِنْ تُثِرَ عَلَاءَ انَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَكُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتي ويأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي قوم الفاسقين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 تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطين كهيئة الطِّيرِ كَهَيَأَةِ الطِّيرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُولُ طِيرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَا وَالْأَبَرَ صَبِ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 وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما أيدت من السماء تكون لنا عيدا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 فَقَبَضَ بَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُ فَمَن يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ